شيخ كأنك ذكرت أو لمحت لقصة شابين توفي يعني وراء بعضهما البعض شنو قصة الشابين هذه يا شيخ؟ نعم هذه القصة من أحد القصص التي اعتز بها وتأثرت بها كثيرا حتى أن كثير من الأخوان أئمة المساجد في جميع الدول العربية اتصلوا فيها يستأذنوا بنشر هذه القصة وهي قصة غريبة يا أخوان غريبة جدا يعني كنت طبعا كما ذكرت في البداية إني أنا متطوع لله حضرت للمغسلة جهز الدفتر رحالة اليومية وانا وأنا في أثناء جلوسي فإذا يجي بالأحد إخواني الشيخ معانا جنازة قلت طيب دخلوا المغسلة أبدل ثيابي واجيكم دخلت المغسلة بدلت لقيت أحد الإخوة يطرد كل من في المغسلة بره برا يطلع كل حال استغربت أنا يعني لو ما كنت أنا لابس لبس الغسل كان طلعني برا فقلت له أبغى واحد يعيني اثنين يعينوني على غسل هذا الميت قال لي أنا الوحدي يا شيخ عفوا الميت شاب الميت شاب شابية لسه ما كشفت عليك نعم. هذا الأخ بس أو هذا الشخص قال أنا الوحدي يا شيخ طرد كل الناس طرد أبوه وأخوه كله طرده. قال أنا الوحدي بس شيخ طيب انت الوحدة قال طيب حطينا هذا الشاب على الدقة الغسل وأول ما بدأت في تجريده من ملابسه بدأ من الميامن وكشفت عن وجهه وإذا بهذا الأخ اللي جلس بيساعدني يصيح يصيح بصوت عالي قلت يا أخي الله يزيك خير إذا ما تقدر تستحمل انتظر في الخارج وخلي واحد يجي خش قال لا يا شك أنا لوحدي بس قلت طيب عشان أعرف أنا اجهز أخوك الطريقة هذا ما ما تخليني أنتي وأغلط وإذا غلطت أنت ما حتنتبه لي سبحانه الله على هو اللي يعرف إيش بسوي قال لي خلاص يا شخص ثم بدأت تجريده تاني ملابسه أول ما جيت أنا جيه بالضغط براحة يدي في بطنه تنجيه خفيفة الإخراج الماء على قابل الخروج وإذا هو يصيح مرة ثانية صرخ يبك وتقول لك أطلع برا ما أنا أعرف إيش تقد أطلع برا قال لا مني بطالع أنا الوحدي اللاجم فحاولت استدرج هذا الشاب يعني إيش سبب الصياح هذا قلت له كده أنت الميت تتعذب ببكاء أهل عفل هذا أخوك لا تجيك القصة يا شيخ فقلت له بعرف, أنا بعرف إيش السبب في هذا فبديت استدرجه في الكلام أقول له أنت إيش تقرب له قال أنا أخوه وأبوه وأموه وين أخوه يعني أنت ما أنت أخوه قال لا من أخوه فصيح هذا الصياح وطرد كل اللي في المغصلة وانت من تاخو؟ قال لا من ياخو؟ أنا أكثر من أخوه وأكثر من أبوه من أمه استغربت أنا في الكلام هذا فعشان أستدرجه وما خليه يصرخ ويبكي فقلت له طيب شوف أنا حغسل وأبدأ وانت تقول لي إيش كيف انت من تاخوه؟ فبدأ هذا الشاب ناويني المغاص ناويني القطن وأنا أقول له كيف من تاخوه؟ فيقول لي يا شيخ أسألك بالله هل مر عليك اثنين زينا زي وقلت له كيف قال درسنا الابتدائية سوا ودرسنا المطوصة سوا والثانوية درسناها سوا وتخرجنا سوا في جامعة وعيننا سوا في وظيفتين وتجوزنا اختين ويريد الله ربنا ويريد الله سبحانه وتعالى يرزقني بنت ولد وأنا بنت ولد ونسكن في, في عمارة واحدة الشقق جبال بعض نروح للمسجد سوا نفطر سوا نروح للعمل سوا لغاية الآن مع بعض كلها مع بعض هل مر عليك أخوان بالطريقة هذه قلت لا والله أنا أخوي ما أشوفه إلا في المناسبات في خارج المملكة فانتهينا من الغسل وكل شيء فقلت له دحين المطلوب منك الآن ندخل هذا أخوك أو صاحبك المسجد له أخلص له الدعاء أخلص له الدعاء قال فشريش فهذنا ونزلنا المسجد صلين عليه المقابر في عندنا في السعودية كما تشاهد إذا حبيتوا هي عبارة عن ممرات تسمى الممر هذا يسمى شرشورة الشرشورة فيها على يبتدي من 30 إلى 50 قبر مرقمة يعني القبر الشرشورة رقم 10 القبر رقم 6 7 الغاية 30 فجينا دفننا هذا الشاب في الشرشورة رقم 7 القبر رقم الصفر رقم 7 في الشرشورة رقم 7 في القبر رقم عشرة دفنا المقبرة هذه اللي أنا كنت مسؤول عليها ما يمر فيها فرص صلاة لازم نصلي فيها على جنازه نادراً ما يمر كل فرد. كل فرد صلاة الأكبر ما أقبر في محافظة جدة والحالات الوفاء دائما بكثرة فيها فدفن هذا الرجل على الشاب هذا على صلاة الظهر ونصرفوا الأخوان دعوا له ونصرفوا لبست روحت عملي ثاني يوم جيت جيت ثاني يوم دخلت المكتبة بسجل الحالات كده وإذا في إخوان ينتظروا جالسين فبسأل العامل بقول له إيش بمدولة قالوا يا شخ فيه جنازة تنتظرك جوا وقلت ما قلت لي من أول قال افتكرناك انت عندك فكرة قلت طيب يلا خوش دخلت يا إخوان على هنا الشاهد في هذه القصة دخلت على المغسلة وكان معايا والده وأخوه ويما الكشفت على الشاب أنا من حالات يعني ما أدقك فيها يما كشفت فبقول بقول أبو الولد أقول له هذا الشاب مو غريب علي فإذا الأب يبكي الأب نفسه يبكي حرام عليك يا شيخ حرام عليك يا شيخ هذا اللي كان أمس يساعدك في الغسل صح. الله أكبر الله. هذا اللي كان يناولك المقص والقطن في صعبه تخيلوا يا أخوات أمس بالأمس كان ينويني المغس في القطن وأنا هدي فيه واليوم أنا غسل وكل ما غسلت وحرك جزء من جسمه ودموعه تتصاقت على ظهره وعلى بطن من الدهشة شوفوا يعني الموت ما كما ذكر فضيلة الشيخ ما يترك لك وقت في أي لحظة بدون تفكير في أي وقت بعد ما انتهوا بأسأل الأخوان يعني أبوه واسل وبقول لهم كيف مات كيف مات أمس معي قالوا يا شيخ بعد ما حضرنا ودفناه جاء لزوجته وقال لها قالت لا تصحوني على الغداء بعد العصر صحوني عشان يسوي العازل لليوم, لليوم الأول في عازل صاحب فجاءت تصحي زوجته في المجلس لقتهم التكي على جنبه الأيمن وهو ميت فدو سببه بدون سبب يما سألنا أبوه وزوجته قالوا ما تقهر على صاحبه لحنا. على أخوه على صاحبه ما عارف إيش أقولها لكن شوفوا الشاهد في هذه القصة يا أخوان عندما غسلنا هذا الشعب وصلين عليه وجينا ندفنه جينا ندفنه في نفس الشرشورة رقم سبعة والقبر رقم احدعش صاحبه بالأمس في رقم عشرة وهو برقم 11 عاشوا الاثنين سوا وماتوا سوا يفصل بينهم ساعات ولا يفصل بينهم إلا جدار فكانوا في الدنيا سوا وفي الآخرة سوا محبة في الله فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتم شيخ ما أجل تعليق إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئته فإنك مفارقه به حبة أجلس مع خاوي راح يجي اليوم لتفارقه لكن لعلهما دعوا الله عز وجل أن يفترق حتى بعد الموت فألحق الله الأخ بأخيه ولعلهما بإذن الله عز وجل إن كان من أهل الإيمان كما ذكرت وشاهدت لهم شيخ أن يكون على منابر من, من نور يوم القيامة أو تحت ظل عرش الرحمن رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وبإذن الله عز وجل يلتقيان بنا يا شيخ وبالمشاهدين في الجنان فيتذاكران هذه القصة وهذا الموقف شيخ أنا أنا أشهدك إني من أعجب ما سمعت هذه القصة ولعلها يعني من أكثر القصص تأثيرا فيني وهذه نعم الإنسان يخاوي أخاه في المسجد في الذكر في القرآن في الطاعة وإن شاء الله يموتها بحسن خاتم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.